بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده لئلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 إسرائيل في كتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعلو فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد لنا لبأس شديد فجاتوا فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نثيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يتوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 إن هذا القرآن يهدي الذين آقوا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا.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 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتذا فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن أهلك قرية أمرنا مضرفها ففتقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذلوب عباده خبيرا دصيرا من كان يريد العاجلة عذرنا له فيها ما نشاء ومن يريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وتعالها ثعيها وهو مؤمن فأولئك كان مشكورا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 وآت ذا القربى حقه والمسين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُقَافَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَتُصَلِّيٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَاطِلِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آنَا فِإِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لَكِنَّهُ مَكَّرٌ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى هذه العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون تبينا وقالوا أئذا كنا حظاما ورفاتا أئنا نمبعوثون خلقا جديدا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 يوم يدعوكم فتستديبون بحمده وتظندون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 قل ادعوا الذين ذعنتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوتيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا أنك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لِمَنْ خلقته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 واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وحدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي ٱجْعَلَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِنْ فَضْلِهِۦ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ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 يوم ندع كل أناس بإمامهم، يوم ندع كل أناس بإمامهم، فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يغلبون فتيلة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَنِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غتق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا وَقُرَّ عُرُوضِي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذهوقا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 قل كلٌ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويئثلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا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 قُلْ لَئِنْ جَتَّ مَعَةِ الْإِنسِ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبعض ظهيرا وَلَقَدْ فَرَضْنَا عَلَى النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَنَّ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والمنائكة قبيلا أو يكوناك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي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 قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَنكَبًا وَسَوْطًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مأواهم جهنم كلما خَبَتْ ذدناهم سعيرا ذلك جذاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا حضابا ورفاتا أئنا نمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاء وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قثورا ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل البني إسرائيل إزجائهم فسأل البني إسرائيل إزجائهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قَالَ لَقَدْ عَلِمْ مَا أَنزَلَ هَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ الثَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ, بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَفِذَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَنْ جَمِيعًا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اتكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى